اللهم أعنا على بر والدينا اللهم وجعلنا بارين بهما واصلين لهما اللهم أعنا على الطاعة لهما وَبَدَا وَالدعاء لهما في حياتهما ومماتهما اللهم اطلب لهما كلامنا واخفض لهما جناحنا يا رب العالمين اللهم وجعلنا لوالدي حبيبين يا رب العالمين اللهم ومن مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة وامزه بالرحب وأمده بالروح والريحان والنور والإيمان يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين اللهم يا علت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب اغفر اللهم لموتانا ولجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا الله اذا صرنا الى مصاره اليه تحت تَحْتَ دي والتراب وحدنا ما لنا يا الهنا يا رحمان السماوات والارض ورحمهما إلهنا إلهنا كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها إلهنا إلهنا ما أعطى